جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين يقول السائل أحسن الله إليكم هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بأثر السم الذي وضعته له تلك اليهودية في اللحم نعم هذا جاء ما يدل عليه ومر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ما يشهد لذلك وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته إني أجد ألم سم تلك الشات وقال هذا أوان انقطاع أبهري والابهر هو عرق إذا انقطع مات الإنسان ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام مقرونا بذكر خبر أكله من الشات وأنه لا يزال يجد ألم السمة سمة تلك الشات نعم يقول ما صحة الحديث الذي يقول إن الصحابة اختلفوا في كيفية دفن الرسول صلى الله عليه وسلم أي له أم يلحد سيأتي في الحديث الآتي في اللقاء القادم أن الخلاف الذي كان بين الصحابة كان في هل يدفن او لا وأيضا في, في موضع دفنه هل يدفن أو لا وفي موضع دفنه هذا الذي جاء في الخبر الآتي عند المصنف رحمه الله تعالى قالوا يا صاحب رسول, رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض فيه اختلفوا في هاتين المسألتين هل يدفن والمسألة الثانية أين يدفنان يقول كثير من أصحاب الطرق يعتقدون أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره كحياته في الدنيا حيث يسمع ويرى ويحكم في النزاعات كذلك عند ذكره مثلا يقولون ونشكو إليك حالنا وأنت تحت قبتك الخضراء سيدي يا رسول الله فنرجو إفادتنا أفادكم الله هذا كل مبني على الجهل بدين الله عز وجل كتابا وسنة، وإلا من يقرأ القرآن الكريم ويقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ أيضا في كتب الحديث وكتب الأخبار وكتب التاريخ نبأ وفاته صلوات الله وسلام عليه، إنك ميت وإنهم ميتون، والأخبار العديدة والألم العظيم الذي حصل. لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفقده فمن يطالع ذلك لا يمكن أن يقول بمثل هذا المقال أو مثل هذا التقرير الذي لا أصل له ولا مستند له لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم إلا الغلو المفرط الذي نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه بقوله وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ثم إن هذا الغلو جرى إلى مفاسد أخرى جرى إلى مفاسد أخرى من ضمنها مفسده أشار إليها السائل في الورقة التي كتبها وهي أنه لما اعتقد هؤلاء هذا الاعتقاد أصبحوا يهتفون به عليه الصلاة والسلام وينادونه ويسألونه ما لا يسأل إلا الله تبارك وتعالى ويطلبون منه صلوات الله وسلامه عليه وهذا كله مبني على على ضلال وسوء فهم وإدراك لحقيقة دين الله تعالى وجوب توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وأبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتشكك بعض الصحابة وعدد من الصحابة في هذا الأمر منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم رضي الله عنه في المسجد وخطبهم خطبة عظيمة تلا فيها قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وهذه الكلمة كلمة أبو بكر, كلمة أبي بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات فيها تأسيس عظيم وتثبيت في باب التوحيد والاعتقاد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد, قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وهذا فيه تأسيس في هذا الباب لأن من يدخل عليه دواخل في نفسه فيعتقد أنه لم يموت سيكون في قلبه تعلقات باطلة بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما جاءت في ورقة السائل ولهذا ترى من الجهل المنبني على هذا الجهل أن اناسا يأتون عند قبره ويستغيثون به ويستنجدون ويسألون حاجاتهم ورغباتهم وطلباتهم وبعض الزوار يأتي معه أوراق من بعض الناس من أهل بلده يطلبون حاجات يقول أوصل هذه الورقة للنبي عليه الصلاة والسلام ورأينا بعض هذه الأوراق بعضهم يقول يا, يا رسول الله أنا منذ سنوات أشتكي من مرض كذا وكذا أرجوك أن تشفيني وآخر يقول يا رسول الله أنا فقير وفقر شديد أرجوك أن تعطيني فلة وأن تعطيني زوجة وأن تعطيني كذا وأن تمنحني كذا يا رسول الله لا تردني خائبا إلا تردني من الذي يعطيني هكذا يكتبون رأينا بأعيننا مثل هذه الكتابات هذه الخطابات التي يخاطبون بها النبي عليه الصلاة والسلام أليس هو القائل إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله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 يصلون جماعة تبسم. اربط هذا بقصة الصحابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة ماذا قال له عليه الصلاة والسلام اعني على نفسك بكثرة السجود فالذي يريد الشفاء ويريد العافية ويريد الصحة ويريد البركة ويريد النجاة في الدنيا والآخرة عليه بكثرة السجود لله جل وعلا وكثرة التوجه إلى الله ومناجات الله ومناداته والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذا دعان ويقول جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي له بمريض في حياته صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب الناس مذهب البأس إيش في أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فأشاهد أن العقائد الباطلة يجر بعضها إلى بعض وأهل العلم قالوا قديما البدع يولد بعضها بعضا فعندما يعتقد الإنسان عقيدة باطلة يجد أنها مع الأيام تولد عنده أيضا جملة من العقائد الباطلة والموفق من عباد الله من وفقه الله للمعتقد السليم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنا لنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا إيمانا صادقا وتوحيدا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 وأسأله جل وعلا وأتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا أجمعين من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا اللهم وفقنا لإقامة الصلاة على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اهدنا واهد لنا واهد ويسر الهدى لنا فاللهم وأصلح لنا شأننا كله اللهم واغفر لنا ولوالدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين وأن تحفظ المسلمين في كل مكان من شر أعدائهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك